الوحدة الثالثة الدرس الثالث الوداع واحد استمع إلى العبارات وأعدها السلام عليكم وعليكم السلام ما اسمك؟ اسمي حسن تشرفت بمعرفتك فرصة سعيدة كيف حالك؟ بخير الحمد لله إلى اللقاء مع السلامة